بوك تو بجسيات أوسم ثمانية وخمسون ثمانية أجزاء الجسم <تصفيق> أجزاء الجسم كرسليم <تصفيق> موزا أرسم رجلاً ارسم رجلا. najpierw glawę. الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. الشعر لا يراه احد. الشعر لا يراه احد وشيتاكيستو لا يراهما احد ايضا لا يراهما احد <تصفيق> الظهر لا يراه احد ايضا <تصفيق> أيضًا نكرسليم أُشي أُستا ارسموا العينين والفم ارسم العينين والفم مشتانصي الرجل يرقص ويضحك الرجل له, الرجل له انف طويل هو يحمل بيديه عصا ما تير شال هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق الفصل شتاء والجو بارد شتاء والجو بارد ركي الذراعان قويتان الذراعان قبطان نهيسو تيش سيلنا الساقان ايضا قويتان الساقان ايضا قبطان مش يزاسنه الرجل مصنوع من فلج الرجل مصنوع من الفلج Nemá nohavice ani plášt. Hua, le jertedi, bantalonan, bantalonan, wala, matafan. Hua, le bantalonan, wala, matafan. Ale nemrznie. Lekina režula, rejru Lekin el režul, le rejru bardan. Je to? سنيه هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج